نقل عن فضيله الشيخ الازهر وهو عالم من علماء التفسير وله تفسير دائع مشهور ولم نعهد عليه تناقضا حتى يقال انه ما قدم قد خطه بيمينه وما سطره ببنانه ولا شك ان المرء اذا كان كاتبا وكان مؤلفا وكان مفسرا فانه يكون مدققا ويكون محققا وكان كذلك حفظه الله فانه محصل المساله ووصل قضيه حقها من البحث ووصل الى هذا الراي فارتضاه وقرره في تفسيره حفظه الله من المفسرين من مفسري الامه الى غير ذلك مما نسب الى فضيلته ان يطاق عاده ولا علاقه له بالعباده هذا لا يعقل لان الشيخ عثمان غني انه لا يتناقض فلعل النقل عنه شابه شيء وهذا هو الظن به ان شاء الله ان نقاه عادة ولا علاقه له بالعبادلس فلنا ان نشك في نقل من نقل ان نقاه عادة ولا علاقه له بالعبادلس والا كان تناقض قائما احاشاه فما هل يعقل ان يكون شيخ المسلمين في الديار المصريه مفرقا لاذيه المسلمات في الديار الكفريه لانه لو صح ذلك عنه حاشاه ان يصح حاشا وثلا ظننا به اعلى من ذلك واجل والمنتظر واللجو ان يصحح كلام من نقل على ما هو مقرر من جهه فضيلته لن يخل الشيخ شيئا من ذلك حاشا ان النفاق عاده ولا علاقه له بالعباده فلينتظر المسلمون والمسلمات تصحيح فضيلته لما نقل عنه فهذا هو الظن به نسال الله ان يوفقه لكل خير ما ظن ابدا بفضيله الشيخ الا هذا الذي مر ذكره فهو من هو صادق من حيثه لان ظن بالشيخ انه يصحح ذلك ان شاء الله نسال الله ان يوفقه الى ذلك حتى يرى بهذا الصدع وحتى يلوم مشاعه هذه الفتنه ان يقاه عاده ولا علاقه له بالعباد وحتى يوجه الامه الى ما هي حقيقه بالتوجه اليه اذ هذا دور وتلك مسؤولياته وهو لها اهل ان شاء الله نسال الله ان يوفقه لحمل المسؤوليه ولادائها على النحو المرضي عند الله وييسر لنا وله الختام واذا قال الذين امنوا قالوا آمنا واذا إلى قالوا الى شياطين من قالوا معكم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون تقلها ربت والجمل جاده المستقيمه واحذر قطاع الطريق فما اكثرهم في هذا العصر وما اكثر الذين يتزينون ليس اهل العلم وليسوا من اهل العلم اصلا فاحذر هؤلاء لا فخطرهم عظيم وضررهم جسيم وهؤلاء قعدوا على طريق الجنه يدعون الناس اليها باقوالهم ويصدون الناس عنها بافعالهم واصل من اصول منهج السلف واصل من الاصول السته ان وما يذوب الى العالم ومن تشبه به هؤلاء العلماء وليس منهم امثال هؤلاء الدخلاء ينبغي ان ينصب وان يطرحوا طرح النواه وان يكونوا مجزر الكلاب لانهم اضر شيء على سالكي هذا الطريق فنسال الله ان ينظف هذا الطريق منهم وان يريح منهم العباد والبلاد انه تعالى على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واذا نقل الذين امنوا قالوا امننا واذا قالوا الى شياطينهم قالوا انا معكم قالوا انا معكم ان